টিভি বাংলা মানবতার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 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله মান শিদ গ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 قال هذه ناقة لها شرب وَلَكُمْ شرب يوم معلوم وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإنما لهو العزيز الرحيم الله أكبر الله أكبر سعع الله لمن حميدا ربنا فاتقوا ملوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رَبِّ العالمين أتأتون الذكران من العالمين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 وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت مِنَ المسحرين وما أنت إِلَّا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفاً مِنَ السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يَوْمِ يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله أكبر الله أكبر سعع الله لمن حميده ربنا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 كانوا يوعدون ما أغنى ইসলামের আলো আধুনিক সভ্যতা ও আমাদের যুব সমাজ প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়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 We the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but the meaning should be to spread the message of Allah's name. To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career, dekun career guidance. Prati Rabibar, Rajshadha Shattai, Aap Puno Shamprachar, Shokal Shadha Nautai, Bangla Deshe. Peace TV Bangla Quran.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 कुरान महान सम्पद देख अब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يَمْقَلَبٍ يَمْقَلِبُونَ الله, الله أكبر سعي الله لمن حميداً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 شراء للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء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 حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جن ولم يدبر ولم يعقب يا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 المفسدين الله أكبر الله أكبر سعى الله لمن حميدا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 حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة إيا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ আমি আপনারা দেখছেন যারা ভুলে গেছে আল্লাহর বিধান पड़े तुले रेखे रक्षा पाला देखने खुंटी समूह सम्प्रचारोटे चौतरी भो मंद क्या तुम भलो दिए मंद के, के, के प्रतिहत करो तुम देखे